Thank you. خرق في جيت الوتر وابو يزين السمر العود متانيس الليل العاشق خرق بخيط قد حضر وابو يطيب السمر في كل وقت وحين كلنا عشاق ودع عمر قد حضر وابو يطيب السمر في زين النظر وفي كريته كفا متمشين والليل العاشق حرحب زين. وجهه شبيه القمر وصفا فيه الثمر الا الهنا سالكين شبيه القمر وصفا فيه الثمر الا الهنا يا سدتي كي بصر والدمع مثل المطر على فراق الضنين من <تصفيق> العشيق يا سدتي كي بصر والدمع ريتا حبر كف متمشي الليل العاشقين ارحب زين النظر وفي كرهتا حبر كف وصف وجهه جبينه الجمر وصدر به الثمر ألالها نازل كي العاشق وجهه جبينه الجمر وصدر به الثمر ألالها نازل